اشين في السكه او تيه طير في مكاننا وبنغني طير في مكاننا وبنغني ولو مره شفت نساك اكيد من جوه انا بنغني سوى مع بعض دقت في الارض وقول انا عايش طلع ايدك من البحر وبال دقت قلبك حتى لو بايش بتقول انك طبعا انسان By <laughs> غمّض عينيك سدّق أحلامك ما تسيبهاش ما تسيبهاش سدّق أحلامك ما تسيبهاش عيش وأحلام وإنت بطل أيام بحبك من البداية للنهاية وامشي وراء قلبك وعيش أجمل حكاية ده الحب إحساس لازم